بسم الله الرحمن الرحيم هل أحب على الإنسانين من دهر لم يسأ شيئا أم تور down our تَدَنَّىٰ لَكَ فِرْعَوْنُ سِنِينَ حَسَنَةٍ وَأَوْلَىٰ لَهُ لَا كان شره متطيرا ولا شكور إن encontro Yí وذالية عليهم ضلالها وذللت قطوكها تذليلا ويطاف ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم مولین نورا اننا نحسن ظننا ولنكن قرانا ذيلا سمير ليخو وأذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاتجد له وتذبحه قناهم وشددنا multimodal